لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف ينجر عن اجتياز الخط المتواصل سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر والسجن لمدة يمكنها أن تصل إلى شهر واحد